وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأم وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ